الحديثين معا رواه أحمد حديث بموسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي أحرم على ذكورهم قال أخرجه أحمد النسائي والترميد الصحة رواه أحمد منجلة ثنين وثلاثين سعى طبعة الرسالة والنسائي في الكبرى برقم 5148 والترمذي نساء باب تحريم الذهب على الرجال باب تحريم الذهب على الرجال برقم 5148 والترمذي باب ما جاء في الحرير والذهب برقم 1720 من طريق سعيد بن ابي هند كلهم من طريق سعيد بن ابي هند كلهم من طريق سعيد بن ابي هند عن أبي موسى به مرفوعا والحديث بهذا السند معل سعيد بن أبي هند قال أبو حاتم لم يلقى أبو موسى الحديث بهذا السند معل سعيد بن أبي هند قال أبو حاتم لم يلقى أبو موسى وقال الدرقتني لم يسمع سعيد ايه ابن ابي هند من ابي موسى قال الدرغوطي لم يسمع سعيد بن ابي هند من ابي موسى وقال ابن حبان في صحيحيه وقال في صحيحيه حديث سعيد بن ابي هند عن ابي موسى معلول معلول لا يصح و له شواهد ينجبر ضعفه بها له شواهد ينجبر ضعفه بها منها حديث عن ابن ابي طالب عند احمد منها حديث عن والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ وابن حبان بلفظ اخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرًا النبي صلى الله عليه وسلم حريرًا فجعله عن يمينه واخذ ذهبًا فجعله عن شماله ثم قال انها ذين حرام على ذكور امتي إن هذين حرام على ذكر أمة زادة بن ماجة حل لإناثهم وفي اختلاف عن يزيد بن أبي حبيب بينه النسائي وقال الحاء قال الحافظ هو اختلاف, اختلاف ونقل عبد الحق عن المديني قال حديث حسن ونقل عبد الحق عن ابن المديني انه قال حديث حسن رجاله معروفون ومنها حديث عقبه بن عامر عند البيهقي ومنها حديث عقبه بن عامر عند البيهقي والحاكم الطحاوي وصححه من حديث مسلم ابن مخلد وصححه من حديث مسلم ابن مخلد انه قال لي بن عامر قم فحدث بما سمعت قم فحتث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول الذهب الحرير حرام على ذكر أمتي حل لإناثهم قال سمعته يقول ذهب الحرير حرام على ذكر أمتي حل لإناثهم قال الشوكاني وفي الباب أيضا عن عمر قال الشوكاني وفي الباب أيضا عن عمر عند البزار والطبراني البزار والطبراني فيه عمر بن جرير البجلي قال البزار لين الحديث وعن عبد الله بن عمر نحو حديث ابي موسى الله بن عمر نحو حديث عند ابن ماجه والبزار عند ابن ماجة والبزار وبيعانا يضم الطبراني وفي سناده الأفريقي وهو ضعيف وعن زيد بن أرقم عند الطبراني والعقيل هذا كلام الشوكان ويستفيد من الحافظ في عند الطبراني والعقيل وعن زيد بن أرقم عند الطبراني والعقيل وابن حبان في الضعفاء وفي حساب ابن زيد في حساب بن زيد قال احمد له مناكير وعن واثله بن الاسقع وعن ابن عباس عند الدار الغطني والبزار بإسناد نواه وهذه الطرق متعاضدة وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحد منها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها ونحاصل حديث بموسى تاب بشاهده وحديث عنه أقوى منه لكن كلها فيها كلام ومثل هذا مجموعها لا يخل من قوة علامنا الباني يحسن هذا الحديث قالوا في حديث علي فشققتها بين النساء قال نريد مسؤول السكن ضروري ان شاء الله يخرج وفي نفض فقال وفي نفض فقال شق شققه خمراً, أو شققه خمرا بين الفواطم شققه خمرا, أو خمراً بين الفواطم يضم قال النووي اما الفواطم قال النووي رحمه الله واما الفواطم فقال الهروي و الجمهور ثلاث معروف عليه ما هم زوج الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له رسول الله بالزواج فوق فاطمة أو على فاطمة ولما أراد زوج بنت عدو الله نهاه عن ذلك وهي مسلمة لكن نهاه عن ذلك قال إن الله لا يجمع بين بنت رسول الله وعدو الله فكف علي عن ذلك عن زواجه الثانية في عهد رسول الله فلما ماتت فاطمة تزوج رضي الله تعالى عنه فعلى هذا إشكان فشققته بين نسائه قال النوية أما الفاطم فقال الهروي الجمهور إنهن ثلاث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب أم علي بن أبي طالب وهي أول هاشمية ما نحتاجها هذا ولدت لي هاشمي اول هاشمي ولد لي بنت حمزه بنت عبد المطلب هذه سناه فاطمه بنت رسول الله هي زوجته فاطمه بنت اسد وهي امه وفاطمه بنت حمزه وهو عمه وفاطمه بنت حمزه بنت عبد المطلب وذكر الحافضان عبد الغني بن سعيد وابن عبد البر بإسنادهما وذكر الحافضان عبد الغني بن سعيد وابن عبد البر بإسنادهما ان علي رضي الله عنه قسمه بين الفاطم اربع بين الفاطم اربع فذكر هؤلاء الثلاث وذكر هؤني فذكر هؤني الفو... الثلاث قال القاضي عياض ويشبه ان تكون الرابعه فاطمه بنت شيبه تكون الرابعه فاطمه بنت ابن ربيعه مرات عقيل بن ابي ان تكون الرابعه فاطمه ابن ربيعه مرات عقيل بن ابي طالب انتهى قون سیارینی سیارہ قال اب العباس کل قرتبی المفهم وهو شيخ صاحب التفسير. قال الخنين الحل ضرب من برود اليمن واليمن كانت تصنع الثياب الجميلة والبرود والحلل والناس كانت تفيد إليها وتشتري مثل هذا أما الآن صدروا الغات صحيح الله من رحمه الله بقي خير موجود برتغال والموز الطيب لكن أكثر ما هو الغات هذا البلاء الذي عم مزارع اليمن قال الخنين الحنن ضرب من برود اليمن قال ابو عبيد هي برود اليمن قال ابو عبيد هي برود اليمن والحله ايزار ولذا والحله ايزار ولذا ولا يسمى حله حتى يكونان او حتى يكونا ثوبين هذه الحله ولا يسمح لنا حتى يكونا ثوبين ان كانا حافظا قنوا الاثير وزاد اذا كانا من جنس واحد اذا كان من جنس واحد وهذا تجد بعض الناس من, من يلبس بعض الاثارات الارديه من جهه الحديده يلبسون نوع واحد جميل جدا فيه ازار وردا جميل فيه جدا فتذكر مثل هذا من جنس واحد ولا يسمى أو لا يسمى تسمى حلة حتى يكون من جنس واحد ثوبين زادوا من أثير إذا كانتا من جنس واحد جدا يلبس لون حين الرمادي هكذا جميل جدا موجود هذا لا زال الناس سلبس هذه الحلة الطيبة يزاروا رداء ومن جنس واحد من قال النوهي قال اهل اللغه الحله ثوبان لا يكون, لا تكون واحد لا يكون واحدا لا تكن واحد واحدا الحله ثوبان لا يكون واحدا وهما ازار و رداء ونحوههما ثوبان لا يكون واحدا قميصه لمه حله لا يقال انه حل القميص ثوبان لا يكون واحدا الثوب الواحد ما هو حله انزار ونحو انزار ولذا وهما انزار ولذا ونحوهما وقوله سيراء. وقول سيراء السيراء بكسر المهمله وفتح التحتانيه سيراء السيارة بكسر المهمله وفتح تحتانيه والراء مع المد وفتح التحتانيه مع قال الخنين قال الخنين ليس في الكلام في قال الخنين ليس في الكلام في بكسر اولهما مع المد بكسر اولهما عن مد سوى السياره وحولا سوا السيراء وحيولاء وحي وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد الماء الذي يخرج عند الولاد على رأس الولد هذا حيولاء وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد وعنب لغة في العنب وعنب لغة في العنب هذه ثلاث ألف مسموعا العرب جاءت بوزن في علاء وليس سواها يقول الخنير رحمه الله واختلف في قولي حل سيراء هل هو بالإضافة أو لا حل سيراء هل هو بالإضافة حلة سيراء أو بالتنوين حلة سيراء مثلا قال فخرجت فيها فرأيت الغضب انا رسول الله كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء هل هو حلة سيراء بالإضافة او بالتنوين حلة سيراء خلاف فيه في ضبطه اختلف في قوله حلة سيراء هل هو بالاضافه او لا قال النووي ضبط الحلة هنا بالتنوين قال النووي رحمه الله ضبط الحلة هنا بالتنوين حلة سيراء على أن سيراء صفة على أن سيراء صفة وبغير تنوين على الإضافة ضبطوا بهذا وهذا وبغير تنوين على الإضافة وهما وجهان مشهوران وهما وجهان مشهوران والمحققون ومتقن العربية والمحققون ومتقنوا العربية يختارون الإضافة حلة سياراء سياراء ممنوع من الصرف والمحققون متقنوا العربية يختارون الإضافة قال وقال سبويه لم تأتي في علاصفه قال وقال سبويه لم تأتي في علاصفه واكثر المحدثين ينونون واكثر المحدثين ينونون حله تسيرا وجزم القرطبي بانه الروايه وجزم القرطبي بانه الروايه حله تسيرا هذه الروايه اما من حيث اللغه وجزم وقال الخطابي قالوا حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء قال الخطابي قالوا حلة كما قالوا ناقة عشراء ونقل عياض عن ابي مروان بن السراج انه بالاضافه قانا عياض عن نبي مروان بن السراج انه من اضافه قال عياض وكذا ضبطناه عن متقني شيوخنا قال عياض وكذا ضبطناه عن متقني شيوخنا قال القرطبي وكذا قيدته على من قال القرطبي وكذا على من يوثق بعلمه وتقييده على من يوثغ بعلمه وتقييده فهو على هذا الباب من إضافة الشيء إلى صفته فهو على هذا الباب أي من إضافة, من إضافة فهو على هذا الباب من إضافة الشيء إلى صفته كقولهم ثوب, ثوب خزن وباب ساجن إلى آخرة كقولهم ثوب خزن هذا باب إضافة الشيء إلى صفته والأصل ثوب خزم والخز حرير وهو أيضا على تقدير من باب إضافة البعض إلى الكل ثوب خز أي ثوب من خز ومن هذا الباب ما سمعته باب ساج باب ساج أي باب من ساج والساج هو نوع من الخشب وهكذا خاتم حديد من هذا الباب أيضا واختلف العلماء في تفسير الحلة السياراء واختلف العلماء في تفسير الحلة السياراء قال النووي رحمه الله بشرح مسلم تحت حديث برقم ثلاثة قالوا هي برود يخالطها حرير قال النووي رحمه الله هي برود قالوا هي برود يخالطها حرير اي ليس هي برود يخالطها حرير وهي مضلعه بالحرير وهي بالحريد وكذا فسرها في سنن ابي داود ونوع بعض تعليقان وكذا قاله الخليل واخرون وكذا قال الخليل واخرون قالوا كانها شبهت خطوطها بالسطور اي انها مخططه مخططه بالحريق قالوا كانها شبهت خطوطها بالسطور وقال ابن شهاب هي ثياب مضلعة بالقز هي ثياب مضلعة بالقز والقز نوع من الحرير وهو الذي من هذه الدودة نسبة إليها وقيل هي مختلفة الألوان وقيل هي الوشى من الحرير قاله مالك وكلها متقارفه الوشي كان هو الوشي هي الوشي من الحرير قاله مالك وهي ثياب فيها خطوط من حرير وهي ثياب خطوط من حرير وقيل انها حرير محض وقيل إنها حرير محض وقال النووي رحمه الله وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى حل من استبرق, من استبرق وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى حله من استبرق وفي الأخرى من ديباج أو حرير, من ديباج أو حرير وفي رواية حلة سندس وفي روايه حله سندس فهذه الانفاض تبين ان هذه الحله كانت حريرا محض فهذه الانفاض تبين هذه الحله كانت حريرا محضا وهو الصحيح وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعا بين الروايات ولئنها المحرمه ولئنها من حرير وغيره المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزناً وقد تقدم معنا الغولة الراجح أن من بالحرير يحرم إلا أن يكون أربعة أصابع قدر أربعة أصابع أما كثرة وزن خفت وزن هذا لا يعتبر لا تعتبر خفة ولا كثرة في الوزن ولا كذلك كثرت غير الحرير على غير الحرير وإنما معتبر في الجواز الأربعة الأصابع فيما دون وفي الحرمة الحرير إن وجد في الثوب وهو دون الأربع الأصابع أكثر من الأربع الأصابع فإذا وجد حرير أكثر من أربع أصابع في الثوب سواء كان أكثر او أقل فالثوب حرام لا يجلس لبسه للرجال لكن هذا كلام النومي فما ذكره من كون الحلة هنا خالصة الحرير هذا هو الصاب لهذه الرواية المبينة وهي في مسلم حلة من استبرق استبرق حرير نوع من الحرير حلة من ديباج أو حرير حلة سندس كل هذه الألفاظ تبين على أن الحل السيارة في هذا الحديث الذي سمعتها حديث علي هي حلة خالصة من حرير وليست مخلوطة بالحرير بل هي خالصة وهذا هو الذي يحرم من الحرير هو الحرير الخالص وكذلك الحرير أيضا المختلط إذا كان الذي خالط من الحرير أكثر من أربع أصابع فهو حرام هذا هو الصواب في الجمع بين الروايات أن حديث علي يجتمل على النهي عن الحرير وأنه لا يجوز لبسه وسيأتي إن شاء الله المسألة ولا نكتبها بقي شيء يسيره نكتبها ان شاء الله لأنها تتم للمسألة مسألة حديث علي وابي موسى فيه مدنين للجماهير العلماء القائلين بتحريم الحرير وتحريم الحرير على الرجال وتحليله للنساء حديث عنه بموسى فيهما دليل الجماهير العلماء القائل بتحريم الحرير عن الرجال وتحليله للنساء وقد تقدم الخلاف في ذلك وقد تقدم الخلاف في ذلك فذهب بعضهم إلى المنع مطلقا وذهب اخرون إلى الجواز مطلقة أي المنع للرجال على النساء مطلقة. ذهب آخرون الجواز للرجال و للنساء فذهب بعض من المنع مطلقة وذهب آخرون إلى الجواز وذكر القاضي وذكر القاضي أنه استقر الإجماع على المنع على الرجال وذكر القاضي أنه استقر الإجماع على المنع على الرجال بعد ذلك وإباحته للنساء وإباحته للنساء وانظر فتح البالي العاشر واحد هذا خلاصة حديث علي وحديث أبي موسى ففيه ما, ما يؤيد ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وانعقد عليه الإجماع بعد ذلك أنه لا يجوز لبس الحرير حرام لبس الحرير عن الرجال ويباح للنساء وخالف بعض أهل العلم في هذه المسألة ثم استقر الإجماع على ما ذكر رحمه الله القاضي وإلا منهم من يذهب إلى الجواز مطلقة للرجال والنساء ما فيه منع وهذه الحديث محمول على الكراهة عندهم كراهة التنزيه ومنهم من يذهب إلى المنع مطلقا للرجال والنساء وقد سمعت أن في الأخير حصل الإجماع على ما ذكر والله أعلم فما هو الراجح بالحل السيراء ان هذا مقصود هنا خالص من نہریر اور نس مخلوقہ هنا وقتنا ہونا وقت سبحان